وسألت يوما أين نور الدرب أين هو الصديق أمضي أفاتش عنه عن أمل يصاحب الطريق أبحرت والأمواج تخنقني وأني فسي تضيق والروح عاطشا لي لقاء يلفها شوق عتيق أين الصديق أين الصديق يا من رمى عهدي وولى حين داها من الوداع من قال أن تشرى أو تباع سترى من الأحلام لو خبأتها خير المتاع وترى بأن الود لا يفنى وأن القلب داع أين الصديق أين الصديق أين الصديق؟ أين الصديق؟ إن الصداقة يا أخي حب سماوي الطباع لخطى الجنان يقودنا لا للبكاء ولا الضياع فإذا تعثر زورقي يوماً يكون لا هو فيه وفيه اسكن لو تضيق بنا الباح اين الصديق